بسم الله الرحمن الرحيم عبس وتولى أن جاءه الأعمى وما يدريك لعله يذكى أو يذكر فتنفعه الذكرا أما من استغنى فأنت له تصدى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 فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم فإذا جاءت الصاخة يوم يترّ المَرُّ مِنْ أَخِيهِ وَأُمِّهِ وَأَبِيهِ وَصَاحِبَتِهِ وَبَنِيهِ لِكُلِّ إِمْرِئٍ مِنْهُمْ يَوْمَ إِذِ شَأْنُهُ يُظْنِ وَجُوهُهُ يَوْمَ إِذٍ مُسْفِرَةً ضاحكة مستبشرة ووجوه يومئذ عليها غبره ترهقها قترة أولئك هم الكثرة الفجرة